وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِي سَمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهَا اللَّهُمَّ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا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 ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ومردا اليك غير مخزن ولا فاضح يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم توفنا مسلمين وَالْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايا وَلَا مُبَدِّلِينَ وَلَا مُغَيِّرِينَ وَلَا مَفْتُونِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ عَمَنَا وَبِلُطْفِكَ حَفَنَا وعلى الإسلام والسنة والجماعة جمعا توفنا يا رب العالمين اللهم يا ربنا ويا سيدنا اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأخرجنا به من الظلمات إلى النور يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ربنا ويا سيدنا فرج همومنا ونفِّس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم ميتنا وتجاوز عنا تقصيرنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام اللهم يا ربنا ويا سيدنا كن مع إخواننا المستضعفين والمسلمين في كل مكان كن معهم ولا تكن عليهم تول أمورهم بنفسك فأنت أعلم بهم منا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله الله ورسوله من قبل وليحلفن يحلفن إن أرادنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون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 أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير أم من أسس بنيانه على شفاجر جرف الهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال ذِي بَنُورِ بَتًا فِي قُلُوبِهِم إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم